ورمي علينا مع هذه الدلوس نسأل الله أنجل في علامة وجعلها في ميزان حسنات وأن يثبتها لنا وأن يثبتنا وإياكم على الخير العمين وأجعلنا من جنوده الذين نسلون دينه والله أمين رب العالمين مع التفسير والقاعد من النساء أعوذ بالله من النساء بسم الله الرحمن الرحيم والخواء من النساء الااتين لا يرجون نکاحا فليس عليهن نجاح فليس عليهن نجاح ان يضعن ثيابهن غير تبرجات باذن لا يَنزَع على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهااتكم أو بيوت إخوانكم أو أخواتكم أو بيوت أعبامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أقوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صبيبكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاثا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ فَذَلَّلُم عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً إذن الله نحس الله عليك نعم قرضت عراف والقواعد من النساء إلا كلا رجونا نكاحا والقواعد من النساء وصل ذلك العجائب التي يأثنها من المحيو <تصفيق> قال القواعد من النساء وحدها قواعد قيل ذلك لما قعدت عن الحديد وعن الولد ومثلها أيضا قد لا أرجو مكاحا فيها سنت وعجزت وما استطعت أن تتصرف أو تذهب وتديه وتمشي كما كانت على الصغر وأيضا قد يقال ذلك بأنها تصلي قاعدة ما تستطيع أن تصلي قائمة فتصلي قاعدة لقول الله قول الله سلم صلي قاعدة فلم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلا, فعلا جميًا فهي عاجزت عن التصرف والحركة وهذه فيها دلالة أنها يعني لا تشتهب هذا كله في الإشارة إلى القرائن على أن هذه المرأة لما يكثر الشرع عليها هذا التشير دون التضييق الذي كان على الشباب لأنها كما قلنا يعني لا تشتهب ولا ترغب هي في الزواج قوله تعالى والتواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن إذا وقفت الآية هنا حيارت الجميع ما معنى يضعن ثيابهن هل تدخل موضوع الزينه في هذا الاملاء طبعا هو الايات مفسره وقلنا دائما ان السياق محكم ومفسر قال القواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس على ابن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه غير متبرجات بزينه هنا يقول يقول الله على غير متبرجات من بينه يضعن ثيابهن المقصود بذلك وان كانت عند الرجال ان تضع الجلباب والرداء والقناع, والقناع الذي فوق الخمار هذا المقصود بثياب وان لا فتبقى محتشمه تبقى بثيابها التي لا تفتن ولا تظهر منها عورا ولا تظهر منها جمالا ولا حتى شعر ورساله قالت اي ضعن ثيابهن غير متبرجات بينه والمعنى من غير أن يريدنا بوضع الجباب أن ترى منهن زينا أو يتبرجنا بإظهار مواطن المحاسب في المرأة لا يجلز هذا بحالي من الحوال ولا يمكن أن يقال بأن الشرع يحلها ذلك أن تظهر شعرا أو يداً أو ساقاً أو نحراً لا يجلز بحالي من الحوال أن يفهم أحد من الآياب بهذا الباب ولذلك كان هنا رفع التواهم يعني لما قال الله وجده ولا جناحا إنا يضعنا ثيابهن والقواعد من النساء التي لا يوجدون نكاحا فليس عدنا جناحا أي يضعنا ثيابهن لرفع التوهم أن يكون المقصود الثوب كل الثياب بل أراد أن يبين ذلك حكما فقال غير متبرجات بزين يعني لا يوجدون الزينة الخفية لهن تضع جباب تضع جبابها الكبيرة ولا تضع أيضا صنع لكن تبقى تبقي خمار الذي فوق الرأس تبقي وأتوذل شيئا من تمالها قال الله جل الفعلان غير متبعجات بزينة وأن يستعففنا خير لهم شوفنا حتى لما طائف الرخصة قال والأكمل أن يستعفف قال الله جل الفعلان والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا فليت على هند جناحه اي ضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه بعد ما بين ذلك تفصيلا ولا تظهر من من زينتها او من حاشيهها شيئا ماذا قال قال واي التعففنا خير لهم يعني اي الا يضعن ثيابهن خير لهم شلون هنا بعد ما بين الرخصه وبان ان المراه السن التي لا تشتهي ولا تشتهي بأن ليس عليها شيء أن تضع جدابها أو تضع ما كان على رسيع دون ما يغطيش علىها بدون ان تظهر مفاتنها قال غير متبرزات بزينة ثم قال وَأَيَّزْ تَعْفِفْنَا خَيْرُ لَهُمْ يعني الأولى والخير والأعظم أجرى عند الضاجة والفعلان ألا يضعنا, يضعنا سيأضمن وإن كان جائزا فالمسألة هنا على إظهار الجوال لا على الأكمل والأكمل ألا يفعل قالوا أن يستعفتنا خير لهن والله سميع علي هنا يأتي السؤال لما ختم هذه الآية بإسمين عظيمين لله يتكلم عن القواعد من النساء وعن وضع الزينة أو عدم إظهار الزينة ووضع أن يضعنا سعبهن ثم قال الله سميع علي ما العلاقة بين ختم الآية وبين هذه الآية التي, التي سبقتها ام اي الاجابه طريبًا لو قلنا توكلنا على الله سميع الاخوالين مع الاجانب اي بن 200 غنى ما شاء الله ختمنا ممتاز ممتاز ممتاز يا سلف بورت لا فضفه. نعم هذا هو الصحيح فغير المساله دي كما قلنا اذا قال الله جل وعلا سميع عليم هذا ارادف ايضا بحتى لا يتخطى الأمر في وضع السياب إلى إظهار الزينة حتى لا يتخطى الأمر بوضع السياب إلى إظهار الزينة فإن تخطى وتداوز فإن الله يسمع ما تقولون ويعلموا ما أنتم, أنتم عليه ففيه تهديد لذلك وأيضا فيه طمأننا تبقل بأنكم إن سرعتم فيما قال الله وده الفعلان سواء وضعتم السياب غير متبرجات بزينة سواء تعففتن سواء تعففتن فان الله جل وعلا بكلنا عليم العظيم عند ربكم عند عند ربكم ان شاء الله تعالى نعم هذا هو قال الله سميع عليم وقلنا دائما في القاعدة بان الاسماء الحسنى كمال فاذا ضمت الى اسم اخر فهو كمال فوق فهو كمال هذا يجعل تفهم ما قولنا على الله انت احسن حديث كتابا احسانا الحديث كتابا صحيح حسن وفي وفي احسن قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج حرج ولا على المريدي حرج هذه المساله الحق اننا اختلف فيها كثيرا في مساله سبب النزول يعني لماذا اتى بهذه الايه قال الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج لما بما اتى بها عندما نتكلم عن قواعد القواعد من النساء التي لا ارجونها مكحا فليس على النجاح قال سبب نزول هذه الايه في كما نزل في قوله جل وعلا لا تأكلوا أملكم بينكم الباطل فتحرج المسلمون أنه أكلت المرضى والزمنة والعمي والعرج فقالوا الطعام أفضل الأموال والله قال لا تأكلوا أملكم بينكم بالباطل فأكون هذا مأكلة الناس بالباطل وقد الله جلشوا علاء عن أكل المال بالباطل والأعمال يبصر موضع الطعام الطيب والمريض لا الطعام فنبل ثالثة آية قاله ابن لما تحرجوا راد الله على أن يرفع أحرج في هذا الباب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المريض يخرج سبب النزول الثاني أن الناس كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا مفتيح البيوت عند الأعمى والأعراج والمريض وعند أقاربهم وكانوا أقولونهم أن يأكلوا من في بيوتهم إذا احتاجوا فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن تكون أنفسهم ذلك طيبة فنزلت الآيات ليس على الأعمى حرج ولا على العرش حرج ولا على المريض حرج هذا قاله سعيد المسيط هذا فيه تسير على عباد الله يتم في. فيه سبب الثالث المزول أن الأرجان والعميان كانوا يمتنعون عن مؤكاة الأصحاب لأن نتا فقد ذرونهم هذه الآيات قاله سعيد المجبي والضحاك والرابع قال ان أقواما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمون المريض والزمن ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأماتهم وبعض من سمى الله عز وجل فكان أهل الزمانة يتحرجون من أخذ ذلك أطعام لنوع أطعامهم لنوع أطعامهم غير مالكي فنجلت هذه الآية ليس على الأعمى خرج وأيضا على الواجئين والخامس أنه نجلت في إسقاط الجهاد عن أهل الزمانة المذكورين وهذا فالطول الاول في هذا الباب ليس هناك حرج من الاكل مع الاعمى والمريض نعم ولا الاعرج وتكون هنا على معنا في والحق أن هنا الآن لابد أن تفهم أن الشريعة الراء جاءت بسعة الأحكام وأيضا جاءت بما يطلح العباد في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرش حرج فأخوان الخمسة كلها قريمة لا تتعارض إذن أرض بها صار لاجما في هذا البلد قلنا بأنهم كانوا يتحرجون من ذلك تورعا كما كانوا يتحرجون من الطواب ومن الصفة والمروة لأنهم كانوا يعملون الأسلام هناك مائلة وغير مائلة فأنزم على برفع الجناح ورفع الملحرج على منطفى بالبيت الغلط المصود هنا لما تحرجوا وخشق الواحد منهم أن يأكل أموال الأعمى والأعرج بالباطل اللي قالوا زي الله عليها تأكل أموالكم الباطل قال هذا في الصغيح فكيف بالأعمى والباطل وقد قلنا بهذا الباب أنه ورع الصحابة ظهرهم جدا لكن الشر حد والانسان لا يتكلف وإذا, واذا شدد المرء على نفسه شدد الله عليه اليهود لما شددوا في السؤال عن البقره شدد الله عليه فوزنوها بوزنها ذهبا بسبب التشدد الذي كانوا فيه ولو يستر ولو يستر لا الله ولو يستر لا الله عليه عفوا قال اشعل حرج وراء على الاعرج حرج وبالنسبه لمساله المرض واجهاد تعمدوا فيه ايضا لما جاء عم الجموح الى الله عليه وسلم يريد قال أن الله قد رخص لك رخصه لا تعذ الاعمى خرجوا حرج فقال والذي نفسي بيدي لا اطئن بعرجتي هذه جنب لا اطئن بعرجتي هذه جنب مع أنه أمره على أولادي ثم لما وجد الإسرار منه أمر أولاده أن لا يعيقوه لعن الله رزق الشهادة واخد كان قال واذندي نفسي بهذه لأطأنر عرجة هذه العرجة ليس على العام حرج ولا على المريض حرج ولا على أعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من, من بيوتكم أو بيوت أبدا ولا طبعا ولا على انفسكم ان من ان من بيوتكم وهذه فيها انه اذا ملك امرؤ صعما واهداه لغيره يتملكه قال أن تاكلوا من بيوتكم قال العلماء في قومه هناك تعازيه استغراب عندما قال ولا على المريد حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم تبلع عن نفسكم وأيد حرجكم على نفسه أن يأخذ المرء من بيته قيل المقصود من بيوتكم ومن بيوت أولادكم وفضطال النبي صلى الله عليه وسلم أنت وما ذو كلامك وقيل البيوت التي يسكنونها ومطيها عيال, عيال غيرهم فيكون خطال لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشكمل عليه منزله ونسبأ ليه لأنهم سكانه من أن بيوتي تكون لهم بيوتكم أنها بيوتهم والمراد الأكل من المال عيالهم وأزوجهم لأن بيت المرأة كبيت الرجل أصمان أدنى سعود أدنى دعم الرضا زوجته كانت أهماء وكانت لها أيتام فقال لها لا لا تخليج الزكاة الزكاة أنا أحق بها وأولادك في حجبك فذهبت زينب إلى سلام ولم تستأذب فقال أي زينب فقالوا زينب انهارت النصعود قال ادخلها لمن كانت ابن سعود فسمع منها فقال لا نعم لك في ذلك أجران سواق الرحم والنفاق والصدر أن تأكلوا من بيوتكم وهذه فيها دلالة أقيدا أن أولاد يبذلون طعاما للضيفان وكذلك القرار قال او بيوتي ابائكم او بيوتي امهاتكم او بيوتي اخوانكم او بيوتي اخواتكم او بيوتي بيوت ابائكم لا يستعلق جميعا اكلهم بيوت الاباء وما زال يلزمهم نفقه نبقه اذا ولد المرء كفايه قال او بيوتي ابائكم او بيوتي امهاتكم او بيوتي اخوانكم او بيوتي اخواتكم او بيوتي اعمالكم أهو بيوت أخوانكم وبيوت خالتكم وما, وما, ملت وما ملتتم مفاتيحه طبعا هذه البيوت العمى والخالى والأب والعلى والإخوة في هذه البيوت كلها يملكها الطباء وهذه فيها كما قلنا فيها أجران أجل الصلاة وأجل وفيها أيضا تقوية أصر المحبة وفيها نشط خائدة بينهم قال أول ما ملكتم مفاتحهم قال ما ملكتم مفاتحهم أي البيوت التي لكم لكنكم موكلاء عليهم بأنه هو أكيد لنبقى سعيني أقول لكسير ومعنى قول العباس وسعى من جويس وأقول مفاتحه وكيل عليها لما تنافي بالأسير هذا الوكيل هذا قاله أنه عبس وقبل عليها قال ملكتم ملكتم مفاتحه وقيل بك الخادم الذي يدي المفاتح وقرأ أنس بن مالك وقتاد ونعمر قال أو ملكتم مفاتحه قرأ قتاد وأنس مفتاحه على التوحيد لكن مفاتحها هنا على الجمع وقيلة أو ما ملكتم مفاتحه يعني بيونتكم ملكي مفاتحها بيت الإنسان بيملكه وهذا القول كذا هو قريب جدا بيونت العبيد قاله الضحان قال أو ما ملكتم مفاتحهم أو صديقكم وهذه الآية ندف في عمر أو الحارس بن عمر خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا وخلف مالكة بن زيت على أهلي فلما وجده مجهودا فقال تحرشت أنا أكل من طعامك وغير إذنك فندلت آية وكان الحسن وقتد يا رياني أكل من الطعام من طعام الصديق بغي استئذان جائزا يعني طعام الأخيار الأبرار يمكن أن تأكل دون أستأجب لكن هنا مدام صديقا وتعلم أنه يرضى بما تفعل ما كان لك أن تترك العطية منه قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وهذه أيضا كانت كان رضا عليه في بعض أما كانوا سبنمنا في الجهرية أن حيا من بني كنانة يقال لهم بني ليس كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده فربما قعد الرجل والطعام بين هديه من الصباح إلى الروحاء فلم تهدد الآية وقاله قتال يعني هو كان يتحرج أن يأكل وحيدا فريدا وكان يتمنى أن يأكل جماعة فيأكلنا معه فيحلم عن نفسه الطعام حتى يأتي كلنا مع معه فنزل الثالثة مبينة في هذا الباب أنه يعني ليس هناك حرج في ذلك الثالثة الثاني أن من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفين فنزل الثالثة الآية التي تعجبها أن تأكل ولذلك الواغي كان عن السلام وأمر أهله أن يضيفوا الضيفان يعني يعني تعبا وإكراما وجودا وإخداما أو تقديما للطعام فلما لم يأكلوا حتى جاء الوقت سبوا جد عنده لما لم يفعل معهم ما أمر لكن كان الأمر منهم وليس منه. سات أن المسلمين كانوا متحرجون أن أكلت أهل خوفا من أن يستأثروا عليهم ومن الاجتماع للطعام لاختلاف الناس بما أكلهم وزيادة برجات عظيمة على بعض فوسع عليهم وقال ليس عليكم جناحا أن تكونوا جميعا أو أشتاد يعني أنت الآن متحرج أن تأكل مع الكبير مثلا مع صاحب الفضل عليك وتخشى أيضا من أن يتزل زل أمامه أو أنك تريد أن تأكل مفردا لما تأكل مع الجماعة ترى في نفسك بعض الغضادة فتأكل وحدك تأكل لنفسك هنا الآيات جاءت مؤية سيراه على عباد الله جل في ونك ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا والمعنى هنا ليس عليكم أي جناح أن يأكل الله وحده وإن أثر ذلك واتطلق الجماعة وإن كانت أعظم الأفضل هو أن يأكلها مع الجماعة لأن الله تعالى مع الجماعة يقول الله مع الجماعة الجماعة فيها الإخرار من محمد صلى الله عليه سلم تصديق الكتاب من تاويل وتحريف فيناك الواحده وفلو ذاك انك ليس لو مديات من أكل مع الجبانه قال فإذا دخلت بيوتا قريبا من بيتك فإذا دخلت بيوتا فسلموا على اهلها فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على على اهلها فإذا دخلتم بيوتان أي بيوت أنفسكم فسلموا على عليكم وعياركم طالبوا التوص وقتالا والثاني إذا دخلتم من نجسد لأن المساجد هي بيوت الله هو أعظم إعمار إعمارة مساجد الله فسلموا على من فيها الطالب بن عباس وقالوا إلى بيوت الغيس إذا دخلتم فيها فسلموا إذا أنا عندنا أمور إذا في قوله فإذا دخلت مضيوفا ينفذ ذلك بيوت أنفسك فسلموا على من في الدار والسنة أيضا إذا لم يجد أحدا فيها أن يسلل وفيها أيضا أن يصلي ركعتين وفيها أيضا أن يصلي ركعتين وهذه الصلاة كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكانا أو خرج منه فإذا دخلت مضيوفا فسلموا على أنفسك فإذا دخلتم بيوت السماء انتم تحيت من عند الناس على انفسهم دخلوا على بيوت انفسهم يقولون السلام علينا وهذا السلام على انفسهم والحق ان الايه فاذا دخلتم بيوت تنسلموا على انفسكم يعني على اخوانكم على عيالكم على اهاليكم تسلموا على من في البيت منكم تسلموا على أنفسكم جعل المسلمة مكان المسلماني وردت كثيرا في الخرآن قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيح. رحيما لا تأكلوا إخوانكم فهم ينزلون مندلة من النفس ولا تقتلوا أنفسكم الله تعالى في هذا الخطر بيوتا البيوت المسائل البيوتات الحقصية للإنسان نعم. أو بيوت الريس فإذا تخطب ميوتاً أو ميوتاً أنفسكم يعني فسلموا على, على أهل وهذا كما قلنا لفت إيمانية عظيمة جدا أن تعلم أنك ينزل المسلم من ذلك وأن أهلك ينزلون منك نفس المنذرة قال فسلموا على أنفسكم تحية من إنذلك طارد الحكم إلا لخطر بيوتا على نفسكم تحية على النص تحية من عند الله مباركة طيبا الحمد فإلى الغطن بيوربان فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله يعني سلموا على أنفسكم تحية من عند الله تلقص على مباركة بالأجل طيبة حسنة إذا سلمتم على ما في البيت هذا السلام ينشر المحبة والرؤام والأنس والملطفة ويقول أواصل المحبة وتعالف القلوب وإن كنت واحدة إذا تحبت البيت وتعلم أنه ما في أحد في البيت إلا أنت فلك أنت ابتع وتقول السلام عليكم سلم على همسك في هذا الباب أن السلام هذا مطردة للشياطين نبيه لكر الله والله جعله هو السلام فالإسم والاسم الله ذا للفعلات ففيه مطردة للشياطين كما قلنا بأن أشوف اسم السلام والاسم الاسمال ذا للفعلات تقوى به أواصل محبة تتآلة القلوب تأتنس أيضا هي مطردة للشيطان فهي مطردة للشيطان قالا فإذا تخطب بيوتا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلوا رجعنا مرة ثانية إلى أبطالة كذلك يبين الله لكم الآيات ففيها التبيين والبيان وهذا الآيات وقلنا يدل على السنة وحي كما أن القرآن وحي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم الآيات لعلكم تعقلون فتح الله لكم أبهب السماء فعلمتم من آيات الله جل في علا وتعلمتم من ذلك وذلك فضله يتيم يشاف عليكم الشكر فالله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعفلون يوضح لكم ويكشد لكم الغوامض ويجاد لكم المسائل ويطيّد مطلقا أو يخصص عاما أو ينشئ سنة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لكم الغرض المقصود بأنه هنا في قول للعالى يبين الله لكم الآيات أن هذه الآية ظاهرة،, ظاهرة أن تأخذ بها هداية الله العلمة في علام وهذا يعني فيها عدم الأرض بالجهل العزل بالجهل والد في هذا باب دفوة قال كذلك يبين الله كذلك أما هدارة من هذه الأحكام السابقة من أنه رفع الحرب والجناح عن الأعمى والأعرج والمريد التأذب بأداب الاجتئجان البيوت وبيوت الأباء وبيوت الأمهات وبيوت الأشجاد وبيوت الأخوات فهذه كلها من من الأداب الذي أدب الله به أباده في هذه السورة وختم قال فذلك يبين الله لكم عياتي يا لعلكم تعقلون لعلكم توحدون ولعلكم تعلمون انما ما من شيء الا بيد الله تبارك وتعالى ما من شيء الله تبارك وتعالى ومن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسون تسبحه وما من شيء ايضا الا الله قضاء السماوات والارض في القلوب الاداب التي يتقدمها المرء فيؤجر يبجر عند ربه جل في علاه غير مردود والله رب على جزيه بحكمه وايما إذا تادب بمثل هذه الاداب وايضا إذا إذا تمسك بها قال الله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذا كمان رأيكم الآيات العالمين تعقلون وأنكم إذا عقلتم وأخصتم بها هذه الآيات وتمرستم بها وطبقتم هذه الآيات عملا بين الناس ونشاطهم ودعوا بين الناس لكم ما لكم من جزيل السواب والصير عن, عن, رب عن رب السماوات والأرض سبحانه وجل جل, جل في قالت قال تحية من عند الله مسلم فاعتحيثا من عند الله, الله مباركة طيبة كذلك يبيهم الله وردتهم آياتي لعلكم تعطيون كم الشراء يتأتي في هذا الأسراب الخنبطة؟ تفاضل الاعمال دلاله على جده ايمانه وصادقه تفاضل الاعمال دلاله على جده تفاضل اعمال يدل على ذلك قال ان يستعف مخضر دون فضل الاعمال بالرفقه رفع التوهم فقام قال يضعك بمؤثي بغن غير متجرجات بينا ديننا دين اليسر الشريعة الغراب طال ليس على الأعمى حرج وعلى الأرج حرج ودوب التدبؤ نوٹی آسم